إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ